الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد هذا هو اللقاء الثامن والثلاثون في ماده النحو وطبعا لازلنا مع ادوات الجزم وقد سبق أن قلنا بأن أدوات الجزم،, أدوات الجزم اختلف العلماء في عددها كما اختلفوا في تقسيمها وقلنا رجح كثير من العلماء على انها ثمانية عشر جازمة كما رجحوا أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام هناك من قال بأنها تنقسم باعتبارات مختلفة كما سياتي إن شاء الله تبارك وتعالى فالقسم الأول ما يجزم فعلا واحدة وهي ادوات أربعة أو ستة أو ستة أو ثمانية على حسب الخلاف ألم ولم وألم ما وألم ولا والدعاء ولا في النهي والدعاء يعني على خلاف هناك من جعلها أربعة وإنما الخلاف رفضي. لا تخرج عن هذا العدد القسم الثاني مختلف فيه مختلف فيه منهم من جعله جازما ومنهم من, من منع والقسم الثالث قالوا الجوازم التي تجزم فعلين التي تجزم فعلين وهذا القسم قسم الثالث ينقسم باعتبارات متنوعة كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى طبعا نحن لم نفرغ من ماذا من الكلام على الأدوات التي تجزم فعلا واحدة فتكلمنا على لم ولما وقلنا لا بد من ماذا لا بد من النظر إلى إعراب كل حرف من نواحي أربعة أداة حرف نفي جزم وقلب أداة حرف إن ونفي وجزم وقلب لا بد من هذه وما يقال في لم يقال في لما ما يقال في لم يقال في لما ثم ذكرنا ما تفترق لما على لم كما ذكرنا ما تختص به لما والآن إن شاء الله نقف مع الأداة الثالثة نقف مع الأداة الثالثة وهي ألم ألم سبق الكلام على لم ولما وكلامنا اليوم على ألم ألم ما هي أو ما هو أصل ألم هل هي بسيطة كما يقولون يعني هكذا خلقت بهمزتها الواضع الذي وضعها وضعها بهمزتها أم هي لم ولكنها ألحقت بها إيش همزة الاستفهام فالسؤال هل ألم بسيطة يعني هكذا خلقت الجواب لا لم ألم ليست مستقلة ولا بسيطه بل هي مركبه لأنه عندما يطلقون البسيط ولا يقصدون به المعنى اللغوي انما هو ضد المركب يعني غير مركبه ولكن هنا هل هي مستقله او بتعبير اخر هل هي مستقله ام مركبه الجواب هي ليست مستقله انما هي مركبه لأن أصلها لم أصلها لم حرف نثي وجزم وقلب الذي تكلمنا عليه في الأول وهو اصل حروف الجوازي أو إن شئت قلت أم الباب أم الباب فدخلت عليه اقترنت لماذا؟ بعمزة الاستفهام التقريري ولا بد من هذا القيد بيمزه الاستفهام التقريري هذا سؤال لا بد منه متى يكون التقرير الاستفهامي او الاستفهام التقرير لا فرق قدم او اخر وصح ان قدم او اخر كما قال الشيخ الخليل في السجود القبل ها في السجود اذا متى يكون التقرير الاستفهامي أو الاستفهام التقرير متى يكون افهموا هذا جيدا سجلوا السؤال ثم افهموا الجواب إذا فهمت السؤال لقد أن تفهم الجواب لأن الجواب يكون مرتبا على ماذا على فهمك للسؤال ينبغي أن تعلموا أن التقرير الاستفهاميه أو الاستفهام التقرير لا يكون الا عن امر معلوم للمخاطب لا يكون إلا عن أمر معلوم للمخاطب وانا حاولت ان اسهل هذا لأن قصدت ان اسهله عندما كنا نصل الى الم في مساله الاستفهام التقريري يقع فيه اشكال فلذلك العلماء قالوا الاستفهام التقريري أو تقرير لاستفهامي متى يكون قالوا لا يكون إلا عن أمر معلوم لمن؟ للمخاطب. للمخاطئ وإلا كيف يكون تقريريا كيف يكون تقريريا إذا لم يكون معلوم أول شيء قلت في السؤال لماذا قلنا إن الاستفهام التقريري لا يكون إلا عن أمر المعلوم هذا هو السؤال لماذا قلنا هذا إن الاستفهام التقريري لا يكون الا عن امر معلوم لمن للمخاطب للمخاطب لماذا الجواب الاستفهام التقريري لا بد ان يكون عن امر معلوم للمخاطب لماذا علم لان غالبا قواعد النحو يحاول العلماء ان يعللوا لماذا قلنا الاستفهام التقريري لا بد ان يكون عن امر معلوم للمخاطر لماذا الجواب حتى يستلزم حمله على اقراره بما هو معلوم منه واضح السؤال واضح الجواب ها ماذا قلنا لماذا قلنا الاستفهام التقريري لا بد ان يكون عن امر معلوم عند من معلوم لمخاطر لماذا حتى يستلزم حمله على اقراره بما هو معلوم منه فاذا لم يكن معلوما كيف يقرره وإلا كيف يمكن ان نقرره بما هو غير معلوم عنده وهذا مهم جدا اذا لم تفهموا هذا لا تفهموا كثيرا إذا لم تفهموا ألا تفهمون كثيرا من ماذا من الآيات التي جاءت بهذا الأسلوب مثل قوله تعالى ألم يجدك يتيما ألم نشرح لك صدرك فلابد ألم يعلموا لا بد أن تفهم هذا السؤال ما هو السؤال لماذا قلنا باستفهام التقرير لا بد أن يكون عن أمر معلوم للمخاطب لماذا حتى يستبز حمله على ماذا؟ على إقراره بما هو معلوم منه بما هو معلوم منه وإلا كيف يمكن أن نقرر أن نقرره بأمر يجهده هل يمكن هذا؟ مستحيل ربنا عز وجل عندما يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ألم نشرح لك صدرك؟ أي شرحنا لك صدرك يقرره بأمر معلوم للمخارض الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وقال له ايضا ألم يجدك يتيما فآوى أي وجدك يتيما فآوانك فإذا لم تفهم هذا السؤال الذي طرحت مع جوابه لا يمكن أن تفهمه كثيراً كثيراً من هذه الآيات. إذا فهمتون الآن، ها؟ طيب ما هو السؤال الذي طرحنا؟ أن الاستفهام التقريري لا يكون إلا, لا يكون إلا, عن, إلا عن أمر معلوم عند المخاطر. طيب لماذا قلنا لا يكون إلا عن أمر معلوم عند المخاطر؟ تيستلزم حمله, حمله على إقراره إيه؟ بما هو, بما هو معلوم منه أو عنده، وأن يمكن أن نقرره بأمر يجهله؟ لا يمكن، لا يمكن لا يمكن بتاتا لا يمكن باتة. فأيتم هذا؟ والله لو لم تفهموا من هذا الدرس إلا هذه الفائدة لكفى. هذه تستعمل ليس في العذر في الجل فقط بل تستعمل في كل شيء. ولذلك الذي في إصدار الأحكام يجهل كثيرا من القواعد فلا بد من التاصيل أما الكلام هكذا يأخذه الواحد ويطلقه على عواهله فيحسنه كل أحد ولذلك كما قال الخليل يعني من أراد العلم لنفسه فقليل يكفي إذا أردت العلم لنفسك فقليل يكفي واذا اردت العلم للناس فحوائج الناس كثيره فيذا معنى انك تحتاج الى ان تجتهد وتواصل الليل النهار بالليل ليستفيد منك الناس واضح طيب ما فائده دخول همزه الاستفهام على حفل النفي هل هناك فائده تذكر يعني كما قلنا ذكرنا المثال ايش هو المثال الذي ذكرناه الم نشرح ومثال اخر الم نشرح وذكرنا ايضا ايش الم يجدك يتيما الم يجدك يتيما واضح طيب ما فائده ادخال همزه الاستفهام ما فائده ادخال همزه الاستفهام على حرف النفي وحرف النفي ما هو هنا لم لم وكلامنا الان على ألم. فايتم السؤال للم ولا اريد السؤال فايتم السؤال ما هو السؤال ما هو السؤال ما بكم لا تتكلمون ما هو السؤال ما فائده ادخال همزه الاستفهام على حرف النفي ها كلامي السؤال اعدني السؤال فقط اعدني السؤال ما فائدة السؤال وانا اجيبك ما فائده ادخال همزة, همزه الاستفهام على, على النفي والنفي ما المرادي هنا لم فائدة ان الهمزه تدخل على المنفي فيخرج عن الاستفهام الى التقرير افهمها ماذا قلنا هناك قواعد ضروري احتاج لا أن تكونوا سريعين في الكتاب، ها؟ السؤال ما فائدة إدخال همزة الاستفهام على ماذا؟ على النف على النف. وهو ماذا النف هنا لم صاحب هذا اللي في الغرفة يكتب أسرع منكم لماذا قلنا ما ما هي الفائدة؟ قلت ما فائدة الاستفهام؟ فائدة أن الهمزة تدخل على المنفي فيخرج, على الاستفهام فيخرج عن, عن, عن الاستفهام الى ماذا فيخرج عن عن الاستفهام لماذا الى التقرير فيخرج عن الاستفهام الى التقرير واضح واضح ولا لا مثال ذلك يعني يخرج عن الاستفهام لماذا الى, الى التقرير ايش معنى الى التقرير اي تحمل المخاطب على الاقرار بما بعد ايش بما بعد ايش بما بعد النفي حمل المخاطب على الاقرار بما بعد النفي حمل المخاطب على الاقرار بما بعد النفي مثال ذلك من يذكر مثال قال نشرح الم نشرح قوله تعالى الم نشرح لك صدرك الم نشرح لك صدرك طيب ما معناه نشرح يعني حمله على إقراء شرحنا لك صدرك طبعا نعم شرح شرح الله صدره علم نشرح لك صدرك فإذا هذا هو عندما تدخل همزة استفهام على ماذا على النفي يخرج عن الاستفهام إلى, إلى, ماذا؟ إلى التقرير إلى التقرير سؤالي كيف يكون الجواب في قوله تعالى قال نشرح لك صدرك كيف يكون الجواب؟ يكون الجواب بحرف ماذا؟ بحرف بلا إذا قال ألم ربك فينا وليدا؟ ألست بربكم؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس الله بأحكم الحاكمين فإذا قال نعم يكون أنه يثبت ذلك بأنه ليس أحكم الحاكمين وأنه ليس بكاف عبده وهذا كفر العياذ بالله هذا كفر اذا فلماذا يكون الجواب يكون الجواب ببلاء يكون الجواب ببلا الم نشرح لك صدرك فإذا اجاب كيف يقول بلا بلا يا رب من يذكر لنا حديثا هو معروف في صحيح البخاري فيه وهي امثله كثيره لكن حديث هذا معروف ان فيه ماذا فيه معجزه كبيره وفيه في نفس الوقت اكرام من الله تعالى فيه اكرام من الله تعالى والحديث في الصحيح في صح البخاري وذلك أن بينما ايوب عليه الصلاة والسلام يغتسل عريانا ها؟ فخر عليه جراد من ذهب خر عليه سقط عليه من سماء جراد من ذهب ويغتسل مما كان قد امتله الله به فهو فويبتسل واذا بجراد من السماء فوجئ به من ذا فجعل ايوب يحفي في ثوبه يجمع يجمع الذهب في ثوبه فنادى ربه يا ايوب الم اكن اغنيتك عما ترى الم اكن اغنيتك عما ترى فكيف كان الجواب هل كان بنعم ام بنعم قال بلا وعزتك ولكن لا غنى عن بركتك بلى بماذا أجاب؟ أجاب ببلا أجاب ببلا بلا وعزتك ولكن لا غنى عن بركتك هل أجاب بنعم؟ الجواب لا أجاب ببلا ولم يجد بنعم فإذا إذا الجواب هنا بماذا يقول؟ ببلا ببلغ. لأن فيه إيش لماذا كان الجواب فيه التقرير فيه معنى التقرير تحمل المخاطب على ان يقر بما أعطاه الله فيقول نعم لا يمكن ربنا عز وجل يقول شرحنا لك صدرك فيقول لا ربنا عز وجل يقول ألست بربكم فتقول لا يعني إذا قلت نعم على انك قلت لا ولذلك حتى كان بعض مشايخنا رحمه الله تعالى وكان سيبوي عصري في الحقيقه هو الشيخ عياد هذا الرجل استفاد منه الناس كثيرا وكان يحب ان يعمل في الظل رحمه الله تعالى مات قريبا ما رايت له نظره فكان رحمه الله تعالى يقول لنا عندما يصل إلى, الى هنا الى ألم فيقول وهذا الرجل الذي قلت كنت أظن أنني في النحو لا يمكن أن أستفيد من أحد وكنت أرى أن ما عندي ألفية قرأتها أكثر من 12 مرة بجميع الشرح 12 مرة بجميع الشرح والأجرمي خلاص درستها وأحفظها شرحا ومتلا والألفية أحفظها بالشرح إلى أعلم وأرى فكنت أظن أنني لا يمكن أن أجد فائدة عند غيري وكل ما عندهم عندي لكنني عندما أجلس مع هذا الرجل كل مرة في كل درس وكان يقول لا تجلس في درس نحن لكنني كنت أجلس كل ما أجلس أستفيد منه آية وتعلمون أن أهل فاس لا يشهدون لأحد بالعلم في زمانهم طبعا حتى قال قد ولد العلم بأم الارض وبالمدينة طرب فدري ودق بمصر كذا تغربل بأندلس وبفاس أكين فكانوا لا يشهدون لأحد إلا لهذا الرجل كانوا يقولون سبوي عصري وتصور عندما يقولون سبوي عصري لمثله معنى أنه لا نظر له ويعني يكفي أن أوضح المسارك باجزائه الاربعه الضخمة صححته عليه من أوله إلى اخره دون أن ينظر في الكتاب فالرجل كان ايه فلما مات رحمه الله تعالى كان ماذا يعني دفن معه علم كثير في علوم الاله لا نظير له فكان يقول لنا رحمه الله تعالى عندما يصل الى قول المئه جرم الم ويذكر على ان الجواب يكون ببلاء قال للتقرير فقال لأن الله عز وجل لما أخذ ونحن في ماذا في عالم الضرب أخذ عليه العهد هذا الميثاق المعروف وبالأسف يوجد الآن من يكفر الناس بهذا العهد ويحملهم ما لا يطيقون فقال لو قلنا نعم لكفرنا ولكننا قلنا بلى والذي قال نعم كفر طبعا هذا يحتاج إلى دليل لكن من ناحية اللغويه صحيح من ناحية اللغوية صحيح ربنا على عندما يقول الست بربكم فماذا يكون الجواب بلا بلا طيب إذن هذا فيما يتعلق بهمزة الاستفهام التقرير لماذا يؤتى بها فائدتها تكلمنا عليها لأن حمل ماذا المخاطب على الإقرار لماذا إقرار بماذا؟ بما هو معلوم منه أو عنده واضح؟ طيب، وهل يمكن أن نقرره بما لا يعلم الجواب لا. طيب، هل يمكن أن تبقى ركزوا معي هل يمكن أن تبقى على الاستفهام؟ هذا السؤال سجلوا بسرعة هل يمكن أن تبقى على الاستفهام؟ يعني همز تبقى على الاستفهام هي دخلت على لم ولكن تبقى على الاستفهام دون التقرير الجواب نعم. يمكن ان تبقى على الاستفهام مثال ذلك مثاله قول تعالى او دع يعني أذكر مثال كما كان يقول لنا الشيخ المذكور انفا اذكر مثالا زن قوي ودعمه هو معلوم ودعمه هو معلوم لذلك تقول لشخص الم افعل كذا الم تفعل معنى اي احق انتفاء فعلك ألم تفعل؟ ألم تفعل؟ ها؟ ألم أفعل كذا؟ وأنت تقول له أيضاً ألم تفعل؟ يعني أحق انتفاء فعلك؟ هذا الانتفاء الذي تنفي صحش؟ فيكون الجواب ماذا؟ هنا لماذا يكون الجواب؟ نعم. يكون الجواب بنعم يكون الجواب بنعم اسمعنا لماذا هنا نعم؟ تأتي هنا لماذا؟ للتصديق للتصديق أي أحق الانتفاع فعلك أن تفعل كذا ايش معنى أن تفعل كذا تستفهمه وتقول له أحق الانتفاع فعلك فلذلك يكون جوابه بماذا؟ بنعم, بنعم. فهذه نعم هنا لماذا؟ بتصريح. للتصديق لأن معلوم لأن معلوما أن نعم تأتي للتصديق وتأتي ايش للوعد ايضا للوعد كما قال القائل نعم نعم بمعنى الوعد والتصديق نعم بمعنى الوعد والتصديق بدا لنفي... لنقض النفي والتحقيق نعم ماذا قلنا بمعنى الوعد ل... بمعنى ب بمعنى الوعد والتصديق بلا لنقض النفي والتحقيق طيب دعنا نقف وقف مع نعم وهذا كما يقول العلماء هذا ذكر الشيء في غير محله لماذا؟ ليس استطرادا لمناسبة هنا لمناسبة إن متى نجيب بنعم ومتى نجيب ببلاء فدعنا نقف مع نعم ومع بلاء وقف سريع متى تكون نعم حرف تصديق ها؟ سؤال هذا. متى تكون نعم حرف تصديق لأن ذكرنا لكم هذا البيت ما هو البيت نعم بمعنى الوعد والتصديق بلى لنقض النفي والتحقيق السؤال متى تكون نعم حرف تصديق ها طيب ما جوابكم نعم تكون حرف تصديق الجواب تكون نعم حرف تصديق إذا وقعت بعد الخبر المثبت والمنفي مطلق تكون نعم حرف تصديق متى إذا وقعت بعد الخبر المثبت والمنفي مثال ذلك من يعطينا مثال تقول قام زيد تخبر بماذا قيام زيد على قيام زيد هذا اثبات ام نفي؟ اثنان ما قام زيد نفي ماذا يكون الجواب في المثالين ماذا يكون الجواب في المثالين نعم. نعم ونعم هنا نعم لماذا لتصديق ماذا لتصديق الخبر لتصديق الخبر كما قالوا في أجل أو جيد أجل يراد به أيضا تصديق الخبر يراد به أيضا أجل يراد بها تصديق الخبر ولذلك قال القائل أجل بها يراد تصديق الخبر بلا الإيجاب لنفي قد ظهر أجل بها يراد تصديق الخبر أجل بها يراد تصديق الخبر بلا الإيجاب لنفي قد ظهر بلا لنفي بلا الإيجاب لنفي المال قبضاء أعيد البيت أجل بها يراد تصديق الخبر بلى للإيجاب لنفي قبضاء بلى للإيجاب لنفي قبضاء طيب متى وتكون نعم ايضا الوعد متى تكون نعم حرف وعده ان قلنا دعنا نقف وقف لان المحل هذا الحروف الحروف ولكن دعنا نق نقول لا بسالناقفه وقفه سريعه متى تكون نعم حرف وعد عرفنا لكن عفوا حرف تصديق عرفنا لكن متى تكون نعم حرف وادي ها تكون نعم حرف وعد اذا وقعت بعد الطلب اما اذا وقعت بعد الخبر المثبت او المنفي تكون حرف تصديق واذا وقعت إيش بعد الطلب بعد ايش طلب بعد الطلب بعد الطلب من يذكر مثالا من يذكر مثالاً؟ لا بس مثله بالطلب احسن الى الطلبه احسن أحسن فعل امر احسن الى الطلبه فتقول مالا نعم, نعم. هذا ايش نعم هذه ايش هي وقف احسن الى الطلب نعم نعم تعدك تعد أن انك ستحسن الى الطلب واضح اذا هذه حرف ايش حرف وعد والسياق هو الذي يميز متى تكون حرف تصديق ومتى تكون حرف وعد اذا راينا حرف تصديق متى تكون حرف تصديق اذا وقعت بعد الخبر المثبت أو المنفي ومتى تكون حرف إذا وقعت بعد الطلب بعد الطلب ها؟ طيب هل تجيء نعم لغير ما ذكر يعني تجيء مثلا لغير تصديق ولغير وعد ها ما رأيك هل تجيء لغير ما ذكر ما الذي ذكر ذكر حرف تصديق وحرف حرف حرف تصديق بعد الخبر مطلقا مثبتا كان او منفيا وحرف حرف وادي اذا وقعت بعد الطلب وهل تجيء لغير ما ذكر الجواب نعم تجيء للاعلام تجيء للاعلام واضح اذا سئلت يعني عندما تبين أن نعم تأتي بعد الخبر المثبت والمنفي وتأتي أيضا بعد الطلب فايها أو ايتها حرف إيش حرف وعد وأيتها حرف تصديق ثم أيضا هل تجيء لغير هذين فماذا تقول الجواب نعم تجيء لماذا للإعلام متى تكون نعم حرف إعلام متى تكون نعم حرف إعلام؟ ها؟ تكون نعم حرف إعلام إذا وقعت بعد الاستفهام. تكون نعم حرف إعلام إذا وقعت بعد ماذا؟ بعد الاستفهام. ركزوا معي جيدا. تكون نعم لماذا اذا وقعت بعد الاستفهام. متى تكون الإعلام إذا وقعت بعد الاستفهام؟, بعد الاستفهام. من يذكر لي من يذكر لنا مثالا؟ هل لديك كتاب كذا كذا فتقول نعم قوله تعالى فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم هذا ينسى هو حفظ صدق ها هذا للاعلان هذا للاعلان هذا للاعلان فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين ثم قال فهل وجدتم ما وعد رب ما وعد ربكم يا أهل النار فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ماذا كان الجواب قالوا نعم هذه لماذا؟ نعم لماذا بما وجدوا بما وجدوا فهل وجدتم؟ لاحظتم اللغة؟ لا يمكن أن تفهم كتاب الله ونحن نجهل يعني معاني الحروف ونجهل اللغة العربية ولذلك قال القائل حرف لتصديق وإعلام نعم حرف لتصديق وإعلام نعم لاحظت ذكر هنا حرف تصديق وحرف إعلام وأغفل حرف إيش؟ وعد لا لم يغفله حرف وعد ذكره في العجوز ماذا قال حرف لتصديق وإعلام نعم وحرف وعد إيه كذا مع القصر وطبعا ما الكلام على هذه أو على معاني الحروف مرحلة ثانية إن شاء الله احتلانوا عيد النجا ها أعيد أعيد البيت حرف تصديق حرف لتصديق وإعلام النعمة حرف وعد إيه كذا مع القص حرف وعد إيه كذا مع القصر كذا مع القصر ارفعوا صوتك هل تستحيون أن تقعوا في الخطأ بالخطأ نصل الصور ها معلوم إنه الله ينال العلماء مستحي ولا متكبر طيب إذا هذه الحروف كما قلنا لكم حتى لان ابعد النجعه نتركها الى ماذا الى مرحله اخرى والان ننتقل نرجع الى ماذا إلى لم لم اذا دخلت عليها همزه الاستفهام هل؟, هل او ا لا ا همزه الاستفهام نتكلم الان على همزه الاستفهام إذا دخلت على لم, لم. يا ترى هل تجد هنزة الاستفهام لغير ما ذكرنا المعنى نعم لماذا ها نتاتي استفهام التقرير لا. يأتي الاستفهام دلوقتي. هو على أصلي لكن هل لا نتكلم عن معنى نتكلم على هنزة الاستفهام ها تاتي لمن لا. للتقرير وتأتي الاستفهام الحقيقي على أصل لا تخرج عنه واضح؟ هل تأتي لغير ما ذكر؟ لا. هل تأتي لغير ما ذكر؟ يعني ما لغير ما ذكر من المعاني قل هكذا هل تأتي لغير ما ذكر من المعاني؟ الجواب نعم تجيء أو قد تجيء لغير ذلك الذي نكر تجيء لماذا؟ تجيء للإبطاء للإبطاء ولاحظوا سبحان الله لاحظوا الآية التي استدلت بها العلماء قلنا تأتي بمعنى الاستفهام وتأتي بمعنى التقرير وتأتي بمعنى الإبطاء كم معنا؟ ثلاث معنا ذكرنا مثال التقرير وذكرنا مثال للاستفهام والان ما هو مثال الابطاء يلا من, من يذكر مثالا من يذكر منكم مثال الابطاء ها ما هو مثال الابطاء من القران يعني كلما كان كانت الامثله من كان افضل للطالب من يذكر مثالا من القران المثال هو قوله تعالى ألم يان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ألم يان ابطاء كيف تاخرتم ما جاء وقت الخشوع ألم يان فهذه همزة إيش يقال لها همزه الاستفهام للابطاء للابطاء كأنه يقول ما بكم تأخرتم ما بقلوبكم قصت لا تخشى ألم يعني فهي إيش لمن هل للإمطار ولذلك مما يحكى على أن الفضيل كان له موعد مع فتاة وكان من قطاع الطريق كذا قالوا يعني يذكر هذا في في سيرته وفي ترجمته وقالوا بأنه كان له موعد مع فتاة وإذا به طبعا في الحرام وإذا به يسمع تاليا يقرأ القرآن وصل إلى قوله تعالى ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فقال فقال أنا يا رب آن يا رب آن يا رب ان فنزل قال وكان المطر يهطل، فاختبأ في بيت هناك والبيت كان مهجورا وإذا به سمع رجلا يكلم صاحبه ويقول له اخلاص المطر توقف هيا بنا قال كيف وأين نحن من قاطع الطريق؟ الفضيل فقال يا فضيل تبارز الله بالمعاصي وتخيف عباده قالوا فتار إلى الله ولازم ماذا؟ بيت الله الحرام حتى قال في عبد الله المبارك يا عابد الحرمين على أن القصة ضعيفة طبعا قصة معروفة يا عابد الحرمين هذه لا تصح يا عابد الحرمين إلى اخره فالشاهد عندنا ان همزه الاستفهام هنا لماذا إيه للإبطاء للإبطاء اذا كم معنى ذكر الان لهمزه الاستفهام ثلاث معان ها ثلاثة معان ثلاثه معان قل ثلاثه بتقولش تقولش ثلاث لان المعنى يذكر ثلاثه معان المعنى الاول الاستفهام ثانيا التقرير تقرير. تقرير. تقرير. ثالثا تقرير. الابطاء ثالثاً الابطه هل تجيء أيضاً همزه الاستفهام لمعنى آخر غير الذي ذكرنا ذكرنا امثله ثلاثة أو معاني ثلاثة ذكرنا معاني ثلاثة هل تجيء لغير هذه المعاني الجواب نعم تجيء لماذا تجيء للتوبيخ تجيء لماذا للتوبيخ واضح من يعطينا مثالاً للتوبيخ. طبعا كما قلنا نحاول أن تكون الأمثلة من كتاب الله ولاحظتم نحاول ايضا أن نسهل ماده النحو أن نسهل إلى مادتنا. وإن أطلنا قليلا فنعذر ها؟ نحن نتكلم على آلام ها نعم نعم اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر هذا لمن هذا للتوبيخ هذا للتوبيخ اذا هناك معاني اخرى يكفيكم هذه المعاني ولكن افهمها جيدا المعنى الاول ما هو الاستفهام المعنى الثاني ما هو التقرير المعنى الثالث ما هو الإبطاء المعنى الرابع ما هو توبيخ. التوبيخ التوبيخ هل الاخوه في الغرفة يعني يرى انه لا يكتبون الأول ماذا الاستفهام الثاني التقرير, التقرير. الثالث الإبطاء. الإبطاء الرابع التوبيخ طبعا أنتم الآن عندما نقول الاستفهام يعني ما يكون في تقرير معروف لديكم عندما يكون إيش عندما يكون التقرير معلوم إيش معنى التقرير؟ ها؟ طيب معلوم وعندما يكون إبطاء معلوم إيش معنى الإبطاء؟ يعني إيش يعني قلبك يعني ما, ما يريد أن الى الله ويرجع إليه وعندما يكون للتوبيخ أولا نعمركم ما يتذكروا فيه من تذكر عمرناكم سنين سنين ما تذكرتم فإذا هنا ماذا تكون؟ للتوبيخ للتوبيخ دي. قبل أن ننتقل إلى إلى ألمة إلى ألمة لا بد من التنبيه ما هو التنبيه التنبيه وهذا يذكره العلماء هنا كما يذكرونه ايضا في معاني الحروف نعم حرف نعم يأتي لتقرير الحكم اثباتا أو نفيا حرف نعم يأتي لتقرير الحكمي إثباتا أو نفيا واضح وحرف بلا يكون ح... يكون إيش؟ يكون جواب النف يكون جواب النف حرف بلا وإذا كان جواب نف يصير, يصير مثبت يصير مثبت المثال الآيات التي ذكرنا آنفا قلنا لكم في الدرس ضرورة تغلقون الهواتف بارك الله فيكم لان الهواتف تشوش حتى على النت لا الله المستعان أكذوم اذا كان جواب النفي اذا كان بلا جواب للنفي كيف يا استاذ يصيروا مثبتا مثلا الايه التي ذكرنا ان في المائيه بربكم قالوا ايش نعم ولا قالوا بلا قالوا بلا قوله تعالى اليس الله باحكم الحاكمين وقوله تعالى اليس ذلك الناس في الصلاه يقولون بلى البعض يقول بلى وانا على ذلك من الشاهد هذا لا يصح الحديث الذي ورد فيه ضعيف جدا والذي صح بكثره, بكثرة طرقه هو عند قوله تعالى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى على ضعف خفيف وحسنه الشيخ الالبان فيكون الجواب بلى وانا على ذلك من الشاهدين لا بس وورد ايضا سبحان سبحانك فبلا ولكن يقولها سر لا كما يفعل الناس الناس يعني ولا سيما في عندما يصلون الى قوله تعالى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى الناس كلهم يقولون بلى بلى وانا على ذلك من الشاهدين هذا غير صحيح واضح الذي صح بطرقه ولكثره طرقه ما هو اليس ذلك قل بقادر على ان يحيي الموتى فتقول سبحانك فبلا سبحانك فبلا طيب هذا بلا جواب لمن للنفي بلا جواب للنفي طيب الجواب عند الاثبات كيف يكون عند الإثبات أليس ذلك أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ماذا يقول الجواب؟ الجواب عند الإثبات كيف الله؟ بلع هل يصح في هذه الآيات التي ذكرنا أن يكون الجواب نعم؟ الجواب لا لا يصح أن يكون الجواب نعم ولذلك قالوا ماذا قال نعم لتقرير الحكم الذي قبلها نعم لتقرير الحكم الذي قبلها اثباتا او نفيا كذا حرر هكذا يعني البيت كما حفظناه من الشيخ بلا جواب النفي لكنه يصير اثباتا كذا قرر كذا قرر اعيد البيتين نعم للتقرير ماذا نعم لتقرير الحكم الذي قبل. قبلها اثباتا او نفيا كذا, كذا حرر. حرر بلى جواب النفي لكنه يصير اثباتا كذا قرر كذا قرر طيب نعم من يعرب لنا منكم قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك إنما قصدي في ألم أو قوله تعالى ألم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما قبل أن ننتقل إلى الأداة الرابعة لا بدلنا من إعراب ماذا؟ ألم نشرح ألم. هامزة استفهام تقرير. تقرير. لم. لم حرف نفيين وجزمين وقلبي. ونشرح. نشرح فعل مضارع مجزوم بيلم. بيلم. هذا كفى. هذا كفى. نشرح الضمير لك لكان متعلق بنشرح. صدر كان فعل صدر مضاف كيف مضافين من يعل الى إلى انما إنما القصد هنا الآن. ألم نشرح إنما تقرير معناه. شرحنا لك صدرك شرحنا لك صدرك واضح في إشكال في ألم الان ننتقل إلى الاداه كم أداة الرابعة ها وش هي الم ما. ننتقل إلى الأداة الرابعة وهي ألم ما. السؤال هو في الحقيقه نفس السؤال الذي سبق في ماذا في ألم. في ألم ما هو أصل ألم هل هي بسيطة؟ يعني هكذا خلقت أم هي مركبة؟ مركب. مركب. ها؟ مركب. طبعا الراجح هي ألم ليست مستقلة ألم ليست مستقلة بل هي مركبة إذا كانت مركبة فكيف أصلها؟ لما. أصلها لما ثم دخلت عليها أمزة الاستفهام أو اقترنت بأمزة الاستفهام فقلنا ألم ألم واضح من يذكر مثالا في ألم ولما أنت ذكرت ألم ولما أنا أريد ألم ألم الما احسن اليك ها الما احسن اليك طيب من يعلم من يعلم ايش هذا المثال انا قصدي في الحرف نفئ نسئ الهمزه التي دخلت عليه إيش؟ تقريب. ليس هذا فقط. نحن ذكرنا أن الاستفهام له أه همزة معالم. همزة, همزة للاستفهام التقرير يقول. للاستفهام التقرير. تقرير عن ماذا؟ واحنا قررنا وبسطنا وسهلنا التقرير لماذا؟ عن أمر معلوم للمخاطر. لماذا؟ ليستلزم حمله على اقراره بما هو معلوم منه إذن هذا لم نذكر هذا عبثا لم نذكر هذا عبثا انما هذا اعرابي اذا شئت ان تدقق فاذا قيل لك من يعرب الما احسن يلا أتم اتم الاعراب الما همزه استفهام للتقرير تقرير ماذا المعلوم عن أمر معلوم للمخاطب لماذا هذا ليستلزم حمله هو معلوم أو حمل إقراره بما هو معلوم منه أو عنده لأن الهمزة الهمزة ماذا ما وظيفتها هنا هنا, هنا. ما وظيفة الهمزة تقرير وتدخل على المنفي لماذا يخرج عن الاستفهام لماذا قد يقول قائل منكم ركزوا معا قلت بان همزه الاستفهام تاتي للاستفهام وتاتي للتقرير وتاتي للابطاء وتاتي للتوبيخ صحيح وتاتي لمعاني اخرى طيب كيف تقول تاتي للاستفهام وفي نفس الوقت يعني هي همزه استفهام همزه استفهام هم الجواب الهمزة الاستفهام عندما تدخل ركزوا في هذا جيدا عندما تدخل على المنفي يخرج عن الاستفهام إلى التقرير عندما تدخل إيش؟ عندما تدخل على المنفي يخرج عن الاستفهام إلى التقرير عندما تدخل على المنفي يخرج عن الاستفهام الى التقرير شو التقرير هو حمل المخاطب على اقرار بما بعد بما بعد النف والبقيه كما قلنا في الم هل بالله عليكم فهمتم ولا لا هل هذا بين هل هذا بين ما لكم هذا بين طيب صدق استيقظ هل هذا بين هل بعد هذا البيان البيان وانا اظن اذا لم تفهموا بهذا السهوله بهذا التيسير ها اخوه في الغرفه هل في اشكال واضح هذا ان شاء الله ها الم فهمذا قلنا الاستفهام التقريري فاذا قيل لك ايش هو التقرير هنا ماذا تقول هو التقرير عن أمر التقرير لابد أن تقول أكل التقرير عن أمر المعلوم للمخاطب ليستلزم حمله على اقراره بما هو معلوم منهم والهمزة تدخل على المنفي فيخرج عن ماذا عن الاستفهام إلى التقرير. إلى التقرير واضح؟ واضح؟ في اشكال طيب الحمد لله اخوة فالغرفة قالوا واضح اذا من لم يفهم بهذه الطريقة النحو فيضيع وقته اجتهدوا الامر سهل اعيدوا النظر واسمعوا للقاء مرة اخرى ومرتين ان شاء الله الامر سهل جدا اذا هذا فيما يتعلق بألم والباقية معلومة هذا اعراض همزة الاستفهام ولما ماذا نقول فيها حرف نفي و وقلب كمثل ايش كمثل لم, لم. لم. الم, ألم. احسم فعل مضارع متزوم بالم او نقول فعل مضارع متزوم وباش متزوم بألم. بألم طيب او نقول الم ما. ركزوا معي يجي هناك اعراقه الم ما. على القول بانها هكذا خلقت ها على القول بأنها بسيطة. بأنها بسيطة يعني خلقت هكذا معنى خلقت هكذا يعني الواضع الذي وضعها وضعها بهمزتها لم تكن لما وحدها ثم اقترنت بهمزة الاستفهام لذلك يقولون هكذا خلقت هذا التعبير جيد هكذا خلقت أو يقولون هي بسيطة أو يقولون هي مستقلة مستقلة معنى مستقلة كلمة واحدة في ا الهمزه هي هي تعتبر انا ذاك من ايش من حروف المعنى حروف المبنى تعتبر من حروف المبنى بينما هي من حروف إنش؟ من حروف المعنى لكن هناك من قال على انها بسيطه مثلا مثلا فماذا نقول في اعرابها اذا قلنا بانها بسيطه ماذا نقول في اعرابها ها انت ماذا نقول في اعرابها ماذا نقول فعلا؟ إذا قلنا بأنها بسئة عن قول بأنها هكذا خلقت ألم لا ما حرف نفي نفي التقريري لا هي ما فعلناش نفي التقرير إذا قلت النفي التقريري ما نعمنا ليست مستقلة نوع أعربناها على كونها مستقل. غير مستقلة الآن إذا قلنا بأنها مستقلة هكذا خلقت يعني هي كلمة واحدة ألم ألم متى تكون حرف نفي، حرف جزم ونفي، وقلب على تكون كل، ان تكون اما ان تكون الاجتماعية أداة جزم اما ان تكون اما ان تكون اما ان تكون اما ان تكون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 نقول فيها حرف نفي وجذب وقلبي ما في لا همزة استفهام للتقرير ولا همزة الاستفهام للاستفهام ولا همزة الاستفهام للإبطاء ولا همزة الاستفهام للتوبيخ ولا يحزن واضح؟ إذا قلنا بأنها مستقلة هذا إعراب الثاني أنا من قال بأنها مستقلة واضح؟ هم؟ هذا ضعيف طبعا إذا احتلام طير ما يقال أو ما قيل أو ما ذكر للم هو نفسه لألم لألم هو نفسه لألم وطبعا لا أريد أن أجنبهكم بالخصائص التي اختصت بها لما سابقا وهي الاداه الثانية ولا فيما تشترك فيه لم على مع لما هذه ينبغي أن تكون مفهومة لأنه كما قلت لكم يعني بعض المسائل ينظر لي الطالب ويظن على أنها سهلة وهي في حقيقة ممكن أن يفهمها الفهم السطحي هكذا ها؟ واضح الآن طيب أحسن إليك إليك جرمجر متعلق لماذا بأحسن لأننا قلنا حروف الجر لا تستقل بذاتها إنما هي لمجرد الرد لا بد من المتعلقين تتعلق به وكل حروف الجر بالفعل علقت او اسم كشيء للفعل حيث تنزل الا الحروف التي استثناء العلماء لا تعلق لها لا تعلق لها ها لا لا تعلق لها خلونا دعنا من هذا الان اذا فهمنا الاداه الرابعه ننتقل الى الاداه الخامسه لاننا لا نريد ان نتوسع في الاداه الخامسة لأن ما قلناه في الاداه الرابعة يكفي إن شاء الله وإيش وإن كنا ذكرنا أشياء تحتاج إلى توسع أكثر ولكن نحن كما نقول إنما نريد تليين وتسعيد وتوضيح مواد النحو للطلب فكثير من الطلبة يفكرون من النحو مع أنه واضح إنما الطريقة يحتاج الانسان الى طريقه طريقه توضيح وتسهيل وتليين ها واضح الان ننتقل الى الاداه الخامسه ما هي الاداه الخامسه لا مو ها الخامسة ما هي لا لام الامر من ادوات الجزم ما هي لام الامر ماذا تجزم تجزم فعلا واحده لكن عندما تدخل على المضارع ماذا يراد ماذا يراد منها او منه اذا قلنا ذكر او لا لام الامر والدعاء عندما تدخل على المضارع ماذا يراد منها سنصنع لام الامر والدعاء اذا دخلت او عندما تدخل على الفعل المضارع ماذا يراد منها؟ أو ماذا يراد منه؟ ذكر أو أنف، ها؟ تنفي, تنفي... معناهم؟ لا! ماذا يراد منها؟ ها شمع عندكم النحفة في الكلية؟ ها؟ كي، هذا العمل زي النحو هذا العمل ما شاء الله، هذا العمل فقط؟ عجيب على كليات كليات زماننا إلا من رحم الله تخرج لنا من يحارب دين الله على كل قل لام الامر ما اسمك؟ الخالق لام الامر والدعاء عندما تدخل على المضارع ماذا يراد منها؟ سمت لام الامر والدعاء عندما تدخل إيش؟ على المضارع ماذا يراد منها؟ يوجه الدعاء فيها يراد منها الأمر والطلب افهموا هذا لام الأمر والدعاء عندما تدخل على المضارع يراد منه أو منها الأمر والطلب وهذا الطلب الهو بصيغته أم بواسطة الجواب طلب بواسطة اللام وأيهما أقوى الطلب بواسطة اللام أم بدون واسطة أيهما أقوى سنصمت. بدون صمت لا ما. الطلب بواسطة أقوى من الأمر بدون واسطة لماذا ما. لماذا في حال مثلا تبقى أربشر ممكن ممكن تطلب شيئا لأن زياده المبنى تدل على زياده المعنى في الغالب لا بد من هذا القيد في الغالب زياده المبنى تدل على زياده المعنى في الغالب مثلا اذا قلت افعل ركز افعل كم حرف كم حرف اربعه احرف لتفعل كم حرف خمسة واضح اذا زياده المبنى ايش مع المبنى الكلمه التي الحروف التي نبني بها الكلمه يعني كما سبقا قلنا بان الحروف قسمان حروف مبنى وحروف معنى حروف مبنى هي التي نبني بها الكلمه حروف معنى التي تدل على بحلم وألام وبحلمين معنى بحل ام الام ولما وبحمين والى وعن وعلى كلها حروف معنى لا معنى وإن كان المعنى يظهر في غيرها لأن الحرف عندما عرفناه قلنا من جهه الاصطلاح كلمة دلت على معنى في غيرها كدلالتها على الاستفهام. أما حروف مبنى قلنا بحاليش نبني بها إيش الكلمة فإذا قلت ركز اذا إذا قلت قاطع الورق ركز شوف وإن كنا نضعه في هاد الورقه ماشي مشكلة. قطع الورقه لاحظتم كيف يتم القطع بسهوله ها في نوع من الرفق. قطع الورقه ها فيها لكن قطع الورقه قطع الورقه ها قطع الورقه زياده المبنى زياده المبنى اي أي زياده هنا قطع قطع, قطع. كل حرف مشدد اصله حرفان والتضعيف حتى انه يجعل اللازم متعديا هذا سياتي ان شاء الله واضح اذا فالفرق بين قطع وقطع هذا في الغالب لماذا قلنا في الغالب انه في مثلا مالك يوم الدين مالك يوم الدين من الأبلق؟ مالك وليس مالك الرحمن الرحيم من الأبلق؟ الرحيم وليس الرحمن معانا الرحمن في زيادة مبلغ ها؟ لاحظتم هذا؟ فلذلك قلنا في الغالب قلنا في الغالب سؤالي ما هو مثال الهام الامر والدعاء؟ اذكر مثالا لا أه؟ لا لام الامر في قوله تعالى لينفق ذرات لام الامر والدعاء لام الامر والدعاء أه؟ او قل اذكر لام الامر ممكن تقول لينفق لتحافظ على تحصيل العلم لتحافظ على تحصيل العلم لينفق ذو ساعه طيب على كل سياتي التسل ان شاء الله من يعرب لنا ما هو اعراب هذين المثالين وانا قصد الاعراب هو الاول لام لينفق ولتحافظ طيب لينفق لام هذه ايش هي لام لام الامر اللام للامر وينفق وتحافظ ما هي في المضارع مجزوم بلا مل الامر وعلامه جزمه السكون وهذا الامراني لمن للامر والدعاء ام للامر فقط هذا المثالان. مثالان صمم هذان المثالان لينفق ذو سعه طيب قل لي قل لماذا تعني بقولك وهذا المثالان للأمر فقط الجواب أعني أن لام الأمر قد تدخل على المضارع كالمثالين السابقين ولكنها تستعمل لمعاني قد تستعمل للتهديد قد تستعمل لماذا للتهديد مثل قوله تعالى فمن شاء فاليوم ومن شاء فالykفر ومن شاء فالykفر شاء فالykفر واضح طيب ماذا نقول في إعرابيا إعراب ليكفر مم. يا يعر الخالق ماذا نقول في لي شاهد عندي في ماذا ليكفر. ليكفر اللام الامر فقط التهديد الأمر الامر والتهديد اللام للامر والتهديد وانما اقتصر على موضع الشاهد لاننا اذا بدانا في اعراب الايات والامثله اعرابا موسعا فيه ها موسع فيه لعلنا لا لا نخرج من الجوازين ها طيب متى تكون هذه اللام للأمر والدعاء؟ متى تكون هذه اللام للأمر والدعاء؟ وهذا واضح إذا موجيبا ها؟ إذا دخلت على المضارع؟ لا، هو معروف تدخل على المضارع، تدخل على ماذا؟ متى تكون هذه اللام للأمر والدعاء نعم فهمت السؤال؟ ما هو الجواب؟ ها يا لام خالق. بقي الجواب في بطن الشاعر آه نعم عندما يكون يكون هذا تكون هذا اللام للأمر والدعاء عندما يكون الخطاب ننظر الخطاب عندما يكون الخطاب موجها لله تعالى وعندما يكون الخطاب موجها لغيره سبحانه وتعالى فننظر إذا كان الخطاب موجها لله سبحانه وتعالى فهي إيش؟ الامر والدعاء وإذا كان الخطاب موجها لغيره سبحانه وتعالى فماذا؟ فهي للأمر فقط واضح في إشكال في إشكال طيب زياده إن شاء الله الآن ها الآن هل لام الأمر تكسر أم تسكن هل لام الأمر تكسر أم تسكن إيوه ما رأيكم لام الأمر هل تكسر أم تسكن الجواب لام الأمر تكون مكسورة ما لم تدخل عليها الفاء أو الوام ما لم يدخل عليها حف من الحروف إما الفاء أو الوب. ها فإما تسكن في الغالب ومن غير الغالب تبقى مكسورة ل لهذا لابد من هذا القيت. أعيد السؤال كيف تكون سلمت صمت؟ كيف تكون لابد أمرك مكسورة ولا ساكنة؟ تكون مكسورة. ها م... أو مسكنة؟ تكون مكسورة. إيه؟ إلى متى؟ إلى أن يدخل عليها؟ الفاء الواو. وطيب إذا دخل على الفاء الواو؟ هذا في الغالب. هذا في الغالب تكون مكسو مكسورة أو ساكنة. ساكنة. ومن غير الغالب كيف تكون مكسورة؟, مكسورة. من غير الغالب. تكون مكسورة. مكسوره واضح هذا لا. واضح هذا طيب سبق في المواصيف ذكرنا بعض الأبيات ابيات تحفظونها على لام كي ولا لام الجحود وادخلنا معهم ها لام الامر وقلنا سياتي ان شاء الله هذا في لام الامر يذكر ابيات اللام ان يدخل على مضارع وكان مكسورا اللام إن يدخل على مضارع وكان مكسورا بلا منازع اللام اللام إن يدخل على مضارع وكان مكسورا بلا منازع وكل لام من قبله ما كان أو لم يكن فللجحود بان وحيث لم يسبقه كون المنفي فلام كي سموه دون خلفي وحيث ما مضارع قد جزم بلام الأمر يسميه العلماء ها البيات سبقت نا أمليتها عليها لكن للأسف أنا أريد أحسن ما في الصدور وليس ما في السطور لكن تسجلونها دون الحفظ نعيد أيضا لعل بعضكم لم يسجلها يعني كأخ عبد الخالق تحقق جديدا اللام إن يدخل على مضارعي وكان مكسورا بلا منازع وكل لام قبله ما كان أو لم يكن فللجحود بان وكل لام قبله ما كان أو لم يكن فللجحود بانه وحيث لم يسبقه كون المن في وحيث لم يسبقه كون المن في فلام كي سموه دون خلف فلام كي سموه دون خلف آجة للأبيات ثم ما آه نذكر الباقي طيب لام إن يدخل على مضارعه وكان مكسرا بلا منازع كل لام قبله ما كان أو لم يكن وحيث لم يصفقه فلا مقيسا بوه دون خلف, دون خلف وحيث ما مضارع قد جزم وحيث ما مضارع قد جزم بلام الأمر يسميه العلماء قال الإخوة الذين يكتبون في الغفله ما شاء الله اسرع منكم في الكتاب وطالب علم ينبغي ان يكون اسرع في الكتاب ولاسيما من يطلب الحديث والنهي ها وحيثما مضارع قد جزم بلان الامر يسميه العلماء ها سيادة. وذكرنا امثله ها ذكرنا امثلها لدم الجحود وللام كاي الآن لام الأمر والآن لام الأمر، ها؟ وحيثما مضارعون قد جزم بلام الأمر يسميه العلماء. اذكروا الأبيات. اللام إن يدخل على مضارع فكان مكسورا بلام نازع وكل لام قبله له مكانه او لم يكن فللجحود بارنا وحيث لم يسبق كون المنفي. سموه دون خلفي وحيثما مضارع قد جزمه بلام الامر يسميه العلامه حسنت طيب هل تجزم وهذا مهم جدا تنبؤ له هل تجزم لام الامر فعلا المتكلم المبدوء بالهمز وكذا المبدوء بنوني بنون حال كونهما مبنيين للفاعل مبنيين للفاعل وعيد سؤال ها؟ ولا واحد منكم كتب سؤال هل تجزم لام الأمر لعل الآخر في الوضفة يكتب بسرعة وهل تجزم لام الأمر في الفعل المتكلم المبدوء ا الممدو بالهمز مش بالجزم الهمز وكذا الممدو بالنون حال كونيهما مبنيين للفعل وهل تجزم لام الأمر فعل المتكلم الممدو بالهمز وكذا الممدو بالنون حال كونيهما مبنيين للفعل أه؟ ما بأخينا لعله لا يسمعون الله ما كتب الذي يكتب عينتهم هل هل ها تجزم لا الامر الفعل المتكلم المبدوء بالهمز وكذلك المبدوء بالنون حال كونهما مبنيان ولكن اصبحت أنا أقول لك ياتي ممن مبنييني مبنييني ياتي ممن ياتي ممن للفاعل ممن للفاعل واضح؟ ياتي السؤال ياتي ممن ياتي ممن ياتي ولكن جزمها لهما قليل الجواب نعم ولكن جزمها لهما قليل طيب ركزوا معي جيد رك... فهمتم لكن قلنا نعم لكن جزمها لهما كيف هو قليل, قليل. لماذا قلنا لماذا جعلوا سؤال احسن لماذا قلنا جزم لام الامر لفعل المتكلم المبدوء بالهمز والمبدوء بالنون حال كونهما مبنيين للفعل قليل لماذا قلنا بأنه قليل لماذا لماذا قلنا جزمه لهما قليل لا بد ان نعرف السبب نعرف العله فهمتم السؤال لا. قلنا جزم لهما قليل لان المتكلم لا يأمر نفسه لان المتكلم لا يأمر نفسه هل المتكلم يأمر نفسه هل فهمتم السؤال لا. لعل الان استيقظتم وفهمتم السؤال ارجعوا للسؤال قبل هذا. ارجعوا للسؤال. السؤال السابق. لام الأمر. هل تجزموا? لاموا الأمر. الفعل المتكلم. فعل الفعل المتكلم. فعل المتكلم. ركز معك. متكلم. المبدوء بماذا? بالأنزيء. وكذلك المبدوء بأن ننحى على كونه ما مبنيا للفرح. هل يمكن? الجواب نعم. لكن قليل لماذا قلنا قلي؟ لأن, لا لأن المتكلمه لا يأمر نفسه، لأن المتكلما لا يأمر نفسه. هل عرفتم إلا الآن السبب؟ الجواب نعم. من يذكر لنا مثالا على أن قلنا يجوز لكن قلي من يذكر لنا مثال؟ سلطان. أذكر لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أن الصحابة كان عندهم مسجد في البيت وهذا لا يوجد إلا عند قلة قليلة ونحن عندنا مكتب الحمد لله فكان الصحابة يتبركون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيذهبون به إلى ماذا إلى البيت والبيت بخار طبعاً في طير وفي مصحف، في مسائل الصلاه فكانوا يجعلون مسجداً حتى كان من التوريات إذا جاء شخص يسأل يسأل عن أحد يكون هذا الأحد ثقيلاً فيقول له أطلبه في المسجد هو في, في المسجد والمسجد مقصده هو مسجد البيت ويذهب ذلك المسجد هو موجود في البيت هذا التورية وإن كان ما ينبغي أن يتوسع فيها الإنسان لأنه توقع الإنسان في الحر شاهدوا عندنا ركزوا معي ذهب ذهب بعض الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله تصل لنا ف يعني قدموا طعاما لإكرام قدموا طعاما ثم جاءوا ب بي... ب بي... بحصير سود من كثرة مال بيس فرشوه بالماء فقال قوموا فليوصلي لكم عن الشيء عن الشيء قوموا فلي أصلي. فلي أصلي. اكتبوا قوموا فليوصلي لكم هذا حديث ملصق صحيح وصحيح ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لتاخذوا مصافكم لتأخذوا هذا هو الشيء واضح شيء ولكن قليل ولا كثير قليل. قليل ومنه قول الشاعر لتقم انت يا ابن خير قريش لتقم انت يا ابن قريش فلتقضي حوائج المسلمين ها لتقم انت يا ابن خير قريش فلتقضي حوائج المسلمين واضح سبحان الله في إشكال ها ما هو السبب في كون الجزم بها للفعلين قليلا في كون الجزم بها قليلا للفعلين المتكلم لا آه. ذكرنا السبب الاول الان لا على قليلا هذا لا يستعمل لانه ماذا ساعة ونصف طيب طيب إن شاء الله نقطع الآن أنا سؤال هذا فقط سؤال هذا إن شاء الله نجيب عنه ونقف هنا لأن الأخ يطلب منا أن نتوقف لأن الرفع يكون صعبا ولسيما الميت في هذه الأيام ضعيف جدا عندما يفوت على الساعة يكون الرفع صعبا ها؟ طيب جو على هذا السؤال فقط وبه يكون مسك الخيطان ما هو السبب في كون الجزم بها للفعلين وقليل من هذا خبر كون ما هو السبب السبب أنه يمكن الاستغناء عن هذا الأمر بالصيغة يمكن الاستغناء هذا من ناحية التصريف هذا في علم التصريف هذا معروف ها؟ يمكن الاستغناء عن هذا الأمر بماذا؟ بالصيغه نغير هذا لتصلي ممكن تاتي بصيغته ممكن تاتي بصيغته واضح في اشكال ما في اشكال وناقف هنا ويعلم الله انني كنت متعبا ولكن الحمد لله عيد الدرس يبارك الله عز وجل صلى على أن يبارك وكما نسأله سبحانه وتعالى أن ينفعكم بما تسمعون ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلكم من علماء العاملين وأن يجعلكم من من ينفع الله به ينتفع وينفع وكما أقول دائما لا طالب علم محروم وماده النحو سهله لمن سهلها للطلبة بل كل المواد سهلة كنت يعني لو أنني كنت قررت أن أدرس النحو ثم التصريف ثم أصول الفقه ثم الفقه لو كان الوقت للأسف وما أجمل النخبة نخبة الفكر أو البيقولية سهلة لكن لا نمر عليها مرور الحاج بوادي محصر نبدأ نقف عندها و... فبدأنا الآن يعني يقولي مع بعض المشايخ ولكن كنت أحبه لو كان الوقت يعني بدأنا الدرس الثاني الثانية، ابدا أبدأ لا زلنا في هذه الفقرة يعني الابتداء تكلمنا عليه من, جهة، من جهتين ولكن ماذا أقول لكم ما لا يمكن كله لا يترك بعضه أو جلهم وادعوا لي أخيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لعلى التصوات